الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 عَنَابٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ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 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ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 114. الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة الثقال 115. ويسبح الرعب بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق, ويرسل الصواعق فيصير بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلاله وَلِلَّهِ يسجد من في السماوات والأرض طوعا وترها وظمالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا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 من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقذون عليه في النار بتغاء حنية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرم الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم 117. في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ولبئس المهاد 118. يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالضَّرَّاءِ وَوَجَهُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيُدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَتُ الدَّارِ 117. جنات عدن يدخلونها ومن صلح للآبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 118. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب 119. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض, ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 110. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 119-وذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن 110-قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 111-ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَمْ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 وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا أُوتِيَتْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ أُعْطِيَ مِنْهَا مِن كُلِّ ثَمَرَةٍ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 119. بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 111. وإما نلينة بعض الذين عبوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَقْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابَ وَقَدْ بَتَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْبَكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمْ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَسٍ